تقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة واتيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين واتقي في ما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك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 يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْنَا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 فاصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ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 لا إله إلا هو لا إله إلا هو وكل شيء هانق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.